حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله تعيش ا ل ب ش ر ي ة اليوم فوضى ع ا ر م ة وتخبطا جارفا فهي تعيش في أ و ح ا ل ا ل ج ا ه ل ي ة تعبد أ ص ن ا م ا شتى و آ ل ه ة م خ ت ل ف ة بعض الناس يعبد ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ب ق ا ر وبعض الناس يعبد المفاهيم ا ل م ن ح ر ف ة والمبادئ ا ل خ ا ط ئ ة وبعض الناس دينه اللادين وبعض الناس يعبد الشيطان وبعض الناس يعبد الهوى وبعض الناس يعبد ا ل د ي ج ي ت ل والفضائيات ولكل آ ل ه ت ه والله جل وعلا يقول ل ل في ي ا ت ن ز في محكم التنزيل وفي محكم الكتاب يقول سبحانه وتعالى أ ن بعض الناس يتخذ الهوى إ ل ه ا سبحانه وتعالى قال اتخذوا من دون الله آ ل ه ه ليكونوا لهم عزا وهذه ا ل آ ل ه ة ا ل م ع ب و د ة من دون الله عز وجل هي معبودات م ز ي ف ة سواء كانت أ ف ك ا ر ومفاهيم سواء كانت أ ص ن ا م ح ق ي ق ي ة و أ و ث ا ن ح ق ي ق ي ة بعض الناس يعبد القبور إ ل ى يومنا هذا وبعض الناس مازال يعتقد في الشيوخ ويعتقد أ ن لهم ق و ة خ ا ر ق ة و أ ن ه م يفعلون ما يريدون و أ ن ه م يملكون في هذا الكون و أ ن ه م يصرفون ويدبرون والعالم اليوم يعيش موجات من ا ل إ ل ح ا د و أ ع ا ص ي ر من ا ل م ا د ة وعواصف من العولمه جردت ا ل إ ن س ا ن من القيم وجردت ا ل إ ن س ا ن من ا ل إ ي م ا ن بالغيب وجردت ا ل إ ن س ا ن من ا ل إ ي م ا ن بالوحي وبالرسل و ب ا ل م ل ا ئ ك ة فصارت ح ي ا ة الناس أ ق ر ب إ ل ى اللهو إ ن ك لو ر أ ي ت إ ل ى العالم و أ خ ر ج ت المسلمين إ ن معظم أ ه ل ا ل أ ر ض من الكفار وما أ ك ث ر الناس ولو حرصت بمؤمنين و إ ن تطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل الله أ م ا أ م ة ا ل إ س ل ا م التي عليها التي يعول عليها في احداث التغيير في العالم وفي ق ي ا د ة ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل ح ا ئ ر ة وفي ه د ا ي ة ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ت خ ب ط ة إ ذ ا ب ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة نفسها عقيدتها غير غير عقيدتهم ا واضحة ا غير ل ع عقيدة ا ل م غير واضحه بعضهم مسلمون ب ا ل ف ط ر ة وبعضهم مسلمون بشهادات الميلاد وبعضهم مسلمون ب ا ل ب ي ئ ة والمجتمع بعضهم مسلمون بغير قناعات مسلمون وبعضهم علمانيون وبعضهم يعبدون آ ل ه ة مع الله عز وجل باسم التوسل باسم الاستغاثات باسم ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين ويرددون قول الله أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا صحيح ولكن ا ل أ و ل ي ا ء خلق من خلق الله وهم بشر لا يملكون لهم ولا الرسل ولا ا ل أ ن ب ي ا ء لا يملكون في هذا الكون شيئا قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا ولو كنت أ ع ل م الغيب ة ل س ت ك ث ر ت من الخير وما مسني السوء لاقول لا أ لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ة ولا أ ق و ل إ ن ي ملك إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما يوحى إ ل ي هكذا كان خطاب ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين على ر أ س ه م سيد المرسلين محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينادون بهذه ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا ض ح ة وبهذه ا ل ح ن ي ف ي ة السمحه وبهذا التوحيد الخالص فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا ل ل ه و ا ج ت ن ب ي ا الطاغوت والطواغيط كثر ان عقيده التوحيد الخالص لله جاء بها النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم فابطل كل الجاهليه بكل تفاصيلها وبكل مفرداتها ولقد قال في ح ج ة الوداع في يوم عرفه كل أ م ر ا ل ج ا ه ل ي ة موضوع تحت قدمي هاتين و أ و ل شيء أ ض ع ه من دماء ا ل ج ا ه ل ي ة دم ابن ر ب ي ع ة ا بن الحارث ا بن عبد, ربيع عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذين و أ و ل ر ب ا أ ض ع ه رباعا من العباس إ ن أ م ر ا ل ج ا ه ل ي ة قد أ ب ط ل ب ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ا ل ب ش ر ي ة اليوم غ ا ر ق ة في أ و ح ا ل ا ل م ا د ي ة وفي أ و ح ا ل ا ل ج ا ه ل ي ة إ ن الطغيان المادي العارم الموجود اليوم في العالم و إ ن التقنيات التي جعلت ا ل إ ن س ا ن يعتد بعقله ويعتد بفكره ويظن أ ن ه مع الله خالق إ ن هذا من أ ب ط ل الباطل إ ن ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ع ا ص ر ة بكل ما نرى من ر ف ا ه ي ة اليوم بدءا من الموبايلات والفضائيات ووسائل الاتصال والسيارات ا ل ف خ م ة كل هذه التقنيات بدلا من أ ن تصنع آ ل ا ت تخدم ا ل إ ن س ا ن صنعت إ ن س ا ن يخدم ا ل آ ل ا ت إ ن ا ل إ ن س ا ن المعاصر الذي يعيش في العالم المتخبط الحائر في أ و ح ا ل ا ل ج ا ه ل ي ة إ ن هذا ا ل إ ن س ا ن المعاصر صار ك ا ل آ ل ة بغير قيم وبغير مبادئ خ ا ص ة في بلاد الغرب مع هذه ا ل ن ه ض ة ا ل م ا د ي ة ا ل ك ب ي ر ة حصل تراجع مريع في القيم و ا ل أ خ ل ا ق والسلوكيات وفي الروح وفي الغيب وفي ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل و إ ن هذه ا ل م و ج ة الالحاديه من التشكيك ا ل ك ب ي ر ة تنتظم بلاد المسلمين بعض المسلمين لا يستطيع ان يصرح ب إ ن ك ا ر الخالق لكنه يصرح ب إ ن ك ا ر شرائع الخالق يقول أ ن ا ل إ س ل ا م لا يصلح ل ع ص ر ن ا و أ ن أ م ر الميراث الذي جاء في الكتاب أ ن للذكر مثل حظ ا ل أ ن س ي ي ن ينبغي أ ن يغير أ ل ي س هذا هو إ ن ك ا ر الخالق جل وعلا افرايت من اتخذ إ ل ه ه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم إ ل ا كالانعام بل هم اضل و سبيلا افرايت من اتخذ إ ل ه ه ه هواه واضله الله على علم ان الالهه الموجوده في عالمنا اليوم المعاصر كثيره جدا وان من اخطر, وإن من أخطر هذه الالهه ا ل ك و ر ة و ا ل ر ي ا ض ة التي ينفق عليها ما لا ينفق على بيوت الله و إ ن اليوم وهذه ا ل أ ي ا م هي حمى التسجيلات تسجيلات اللاعبين تسمع العجب العجاب و ت ق ر أ العجب العجاب أ ل ي س هذا قول الله أ ف ر ا ي ت من اتخذ إ ل ه ه هوى أ و ل ي س ت ا ل ر ي ا ض ة صارت إ ل ه ا يفعل لها ما لا يفعل للدين ويفعل للاعب ا ل ك ر ة ما لا يفعل ل ا ئ م ة المساجد والدعاه والعلماء والمصلحين أ ل ي س ت هذه بلاد المسلمين أ ل ي س هذا و ا ق ع ه م أ ل ي س ت الفضائيات التي لا تخلو منها بيوت راقصات وفنانين وفنانات و ص ا ق ط ي ن و ص ا ق ط ا ت يدخلون البيوت ويتسمر الناس أ م ا م المسلسل حتى ولو حصل انفجار ولو وقع ما وقع تجد ا ل أ ب و ا ل أ م و ا ل أ خ ت كلهم قد ربعوا أ ي د ي ه م مشدودون مع المسلسل ومع الفيلم أ ل ي س هذا إ ل ه من ا ل آ ل ه ة التي تعبد ما تظنون ا ل آ ل ه ة أ و ل م يقول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار ر ه م ت ع عبد د ا ل ي هل ر أ ي ت رجلا صلى لدرهم أ و صلى لدينار ع ب د ا ل د ي ن ا ر نعم هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ع ب د ا ل د ي ن ا ر ولماذا كيف عبد الدينار بالتعلق به بالانصراف إ ل ي ه بالتشبث به بالاهتمام به بتضييع القيم ل أ ج ل ه إ ن ا ل أ ب الذي يجلس أ م ا م التلفاز وهو يشاهد المسلسل وفيها مناظر لا ت ر د الله ولا رسوله والله أ ق و ل هذا و أ ن ا في يوم ا ل ج م ع ة وفي منبر في المسلسلات مناظر لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله و أ ن ت تشاهد ذلك ه ل م تعبدها من دون الله ا ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هوى افانت تكون عليه وكيلا ان العالم اليوم يموج في الجاهليه ان العالم اليوم تلطخ بلوثات شركيه وان المنقذ لهذا العالم إ ن م ا هو ا ل إ س ل ا م إ ن الله أ ق ا م ا ل ح ي ا ة وفق نظام التوحيد وكل شيء في هذا الكون من ا ل ذ ر ة إ ل ى ا ل م ج ر ة وبين ذلك كواكب ض خ م ة وافاق و ا س ع ة وسماوات ع ل ي ة و أ ر ض م د ح ي ة وخلق مبثوثون واختلاف في ا ل أ ل و ا ن و ا ل أ ل س ن ة وحيوانات ودواب وغابات و ح و ش وطيور في أ و ك ا ر ه ا وتحلق في سماء الله عز وجل إ ن هذا الخلق من ا ل ذ ر ة إ ل ى ا ل م ج ر ة وما بينهما خاضع لله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرها طوعا عرفنا كيف تسجد الكائنات لله كرها تخضع لقوانينه وتخضع لنواميسه وتخضع لسننه الشمس تشرق بميعاد وتغيب بميعاد لم يختل نظامها, لم يختل نظامها لان م يختل ن ظ م ه ا ل أ البشر لا يتحكمون فيها وليس لهم إ ل ى ذلك سبيل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد ك ا ل ع ر د و ن القديم ل ل ش م س ينبغي لها أ ن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هل تعلم أ ن ك إ ذ ا ت أ م ل ت في ل ي ل ة إ ل ى السماء بكواكبه ا ل م ن ت ش ر ة ونجومه ا ل ز ا ه ر ة و أ ف ل ا ك ه ا ل د ا ئ ر ة إ ذ ا نظرت إ ل ى هذا الكتاب المفتوح الذي ي ق ر أ ه ا ل أ م والمتعلم والقاري والجاهل كل ينظر في هذا الكتاب المفتوح هل تعلم أن ما ترى ما أن من النجوم ا ل ز ا ه ر ة إ ن م ا هو واحد على م ي ة مليار من خلق الله في النجوم ما تراه بالعيون واحد على م ي ة مليار مما خلق الله وكل في مسار مختلف كل هذه النجوم في مسارات م خ ت ل ف ة ولا تتقاطع أ ب د ا ل أ ن ه ا من خلق الله الذي أ ت ق ن كل شيء خلقه إ ن الله لما تحدث عن التوحيد أ ق ا م البراهين والحجج على التوحيد و إ ل ه ك م إ ل ه واحد إ ن ه ا ا ل ح ق ي ق ة التي ينبغي أ ن يؤسس عليها الدين في العالم ا ل إ س ل ا م ي وفي عالم الكفار ولا س ع ا د ة ل ل ب ش ر ي ة ولا للمسلمين إ ل ا بتحقيق هذا التوحيد الخالص و إ ن ن ي أ ق و ل بملئ في ه ولا أ خ ا ف إ ن مشاكلنا في السودان بسبب تضييع التوحيد دارفور والحركه ا ل ش ع ب ي ة و ا ل م س ا ر ي ة والمشاكل والقتل وال وال والمعسكرات و ا ل ج ب ه ة ا ل ش ر والمناصيل و ا ل س ي ا س ة ا ل ح ا ئ ر ة في بلادنا والتخبط الموجود في أ ر ض ن ا سببه تضييع التوحيد عدم وضوح معالم المنهج ع د م وضوح ا ل ش ر ي ع ة عند الناس وبالتالي لما ترك الناس هذا عاقبهم الله بمثل ما نرى و إ ل ا ا ق ر أ معي ب ت أ م ل قوله تعالى في ا ل خ ا م س ة والخمسين من س و ر ة النور وعد الله الذين آ م ن و ا منكم ما وعد الله كل الناس الذين آ م ن و ا منكم هل حققنا ا ل إ ي م ا ن بالله في معاشنا في أ ر ز ا ق ن ا في توكلنا في عباداتنا إ ن المؤمن الحق لا سرور لقلبه ولا انشراح لصدره إ ل ا بتوحيد ربه إ ن المؤمن الحق ولاؤه وبراؤه ومودته وعداؤه وحبه وبغضه وخلجات ضميره وحركات فؤاده واضطراب قلبه ومفردات حياته وتفاصيل عبادته لله الواحد الديان دعاء ً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 كل ذلك ينبغي أ ن يكون لله عز وجل و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم الدليل إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض والسماوات و ا ل أ ر ض آ ي ة آ ي ة و ك أ ي من آ ي ة في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون إ ن الله يمسك السماوات و ا ل أ ر ض أ ن تزولا ويمسك السماء أ ن تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه كما في ص و ر ة الحج ويمسك السماء هل ت أ م ل ت يوما كيف أ ن هذه السماء تقف بغير عمد نراها قد تكون عند أ ع م د ة ولكننا لا نراها نرى السماء م م ت د ة ف س ي ح ة إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أ ن ز ل الله من السماء من ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل دابه ة وبث ف ي الدواب من ك ا ا ب ة ل د خ ا ض ع ة لله الحيوانات التي نراها ا ل م س خ ر ة خ ا ض ع ة لله أ ك ث ر من البشر قال جل وعلا أ ل م ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ما قال والناس ا قال والدواب ا وكثير من الناس كثير من الناس يسجد لله وبعضهم لا يسجد لله إ ذ ا كان العالم فيه س ت ة مليار مليار ومئتين مليون من المسلمين أ ر ب ع ه مليار و ث م ا ن م ي ة مليون كفر كفار كفار ع د ي د هؤلاء بعث النار ما تقول فيهم وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء والدواب الدواب خ ا ض ع ة لله و ط ي ر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الدواب دليل على وجود الله بعض الناس من الملاحده يبحث عن دليل لوجود الله جاء رجل إ ل ى علي بن أبي ط ابي ل إلى ل ع بن أبي طالب وقال له ما الدليل على وجود الله قال عجبت لمن ي س أ ل عن وجود الله ووجوده هو في ملك الله دليل على وجود الله تقول ت س أ ل عن وجود الله و أ ن ت موجود وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبصرون سنري سنريهم سنريهم آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق سنريب آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م قال علي بن أ ب ي طالب إ ذ ا كانت العيون لا تراه ب م ش ا ه د ة ا ل أ ع ي ا ن ما في ز و ش ه ربنا نعم لحد يوم الليله ما في ز و ش ه ربنا ل ك ن د ر ك ه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر إ ذ ا كانت العيون لا تراه بمشاهدات ا ل أ ع ي ا ن فان إ ن ل ل ل ق بحقائق و ب تراه ا ا إ ي م فإن القلوب تراه بحقائق ا ل إ ي م ا ن هكذا يقول علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه وسئل أ ع ر ا ب ي كيف عرفت الله قال عرفت الله ب ن ق ض العزائم عرفت الله ب ن ق ض العزائم ما معنى ن ق ض العزائم ن ق ض العزائم كثير من الناس يقرر يقول مما أ ق و م الصباح أ ع م ل كدا وكدا وكدا يقوم ح ا ج ة ما يعمله يغير رايه غير معناها في ق و ة أ ع ل ى منه ب ت س ي ر ه عرفت الله ب ن ق ض العزائم و ل ا ن يقول م ا ش ي س و ق العرب يجيب ي ف ي شارع ص ل يجيب ف ا ل ف ي ش ي ر عزل فيه يجيب فيه يجيب فيه يجيب فيه يجيب فيه يجيب فيه يجيب فيه يجيب فيه يجيب ف ي د يجيب فيه يجيب فيه يجيب فيه يجيب فيه ن ج ي ب ف م ه من ا ل فيه يجيب فيه يجيب فيه يجيب فيه ي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 في الكتاب من شيء في مستد ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي ه غ ي ر ت ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسقى نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء بقومه فلما خرجوا الى الفلات خرجوا الى الصحراء ليستنزلوا الغيث من السماء حتى النبي يدعو الله أ م ا تعلم الناس أ ن الدعاء من خصائص الله وان ا ل ع ب ا د ة من حقوق الله لا يجوز أ ن تصرف لبشر كائنا من كان الم يتعلم الناس أ ن أ س ا س الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين قال لما خرجوا وجدوا ن م ل ة ن م ل ة م س ت ل ق ي ة على ظهرها ر ا ف ع ة قوائمها إ ل ى السماء فسمعها تقول اللهم إ ن ا خلق من خلقك فاسقنا فقال النبي لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم و أ ش ا ر إ ل ى ا ل ن م ل ة ونبي من ا ل أ ن ب ي ا ء كما في صحيح مسلم لعل الحديث في صحيح مسلم ق ر ص ت ه ن م ل ة فغضب على النمل و أ ح ر ق وادي النمل فعتب الله عليه قائلا ق ر ص ت ك ن م ل ة فحرقت أ م ة من ا ل أ م م كانت تسبح ربها قرصتك نملة فحرقت أ م ة من ا ل أ م م كانت تسبح ربها هل ت ح ل م أ ن هذه, هذه الدواب ا ل ص غ ي ر ة التي لا يحصيها إ ل ا الله حشرات لا تظهر إ ل ا في الخريف وفي الخريف مع النور تفتح النور تظهر تكفر النور تختفي من الذي أ و ج د ه ا من الذي ب ر أ ه ا من الذي خلقها إ ن ه ا تسبح بحمد ربها و ا ط ي ر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والنجم والشجر يسجدان يسجدان لمن لله الواحد الديان و ا ل إ ن س ا ن يستنكف أ ح ي ا ن ا أ ن يسجد لله الذي خلقه إ ن التوحيد من أ ع ظ م معانيه ومن أ ج ل مفرداته أ ن تعلم أ ن من التوحيد توحيد ا ل ع ب ا د ة وتوحيد العمل لله و ا ل ا س ت ق ا م ة على الاتباع إ ن من خصائص التوحيد إ س ل ا م الوجه لله و أ ن ت محسن ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى التوحيد إ ن من التوحيد توحيد الحكم لله توحيد التشريع لله إ ن من التوحيد أ ن نعلم ب أ ن ه لا قانون ينفع ولا ف ل س ف ة تجدي ولا نظم ترفع إ ل ا ش ر ي ع ة الله أ ف ح ك م الجاهليه يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يوقنون إ ن التوحيد يعني أ ن تسلم وجهك ونفسك لله كاملا إن التوحيد يعني ان ل ت و ح ي ي د ع تنقاد لربك في جميع شؤون حياتك حاكما ومحكوما ان التوحيد يعني أ ن يكون الدين مهيمنا على بيوتنا وعلى أ س ر ن ا وعلى أ ف ك ا ر ن ا وعلى مناهجنا وعلى إ ع ل ا م ن ا وعلى ثقافتنا وعلى حياتنا كلها أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يجعلنا من الموحدين المسلمين وجوههم لله الواحد الديان و أ ن لا يجعلنا من الذين ينصرفون إ ل ى غيره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 والسحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت لقوم يعقلون أ ق ا م الله البراهين و ا ل أ د ل ة ا ل ق ا ط ع ة على توحيد الله عز وجل أ م ا الخائلون ب ا ل ط ب ي ع ة إ ن ي أ س أ ل ه م سؤال ا ل ط ب ي ع ة ع ا ق ل ة أ م م ج ن و ن ة ا ل ط ب ي ع ة التي تتكلمون عنها أ ه ي ع ا ق ل ة أ م هي م ج ن و ن ة لو قالوا أ ن ا ل ط ب ي ع ة م ج ن و ن ة كيف تخلق ا ل ط ب ي ع ة العقلاء ولو قالوا ا ل ط ب ي ع ة ع ا ق ل ة أ ق و ل أ ت س م ع أ ت ب ص ر أ ت ت ك ل م أ ت ص ر ف أ ت ش ر ع أ ي ن تشريعها أ ي ن قوانينها أ ي ن كتابها أ ي ن و ح ي ه ا إ ن هذا من الباطل و إ ن الاشتغال بالفلسفات والاراء بعيدا عن التوحيد يضل أ ص ح ا ب ه ا ل إ م ا م الرازي كان في نيسابور وكان عالما واسع ا ل ش ه ر ة عظيم ا ل ص ي ط لما دخل نيسابور اجتمع عليه الرجال والنساء الصغار والكبار ا م ر أ ة عجوز قالت أ ر ى الزحام الشديد ما ا ل أ م ر قيل هذا الرازي قالت الرازي من هذا الرازي قالوا أ ن ا تعرفينه هذا الذي يملك أ ل ف دليل على وجود الله فقالت لو لم يكن له أ ل ف شك ما كان له أ ل ف دليل وجود الله لا يحتاج إلى دليل لو لم يكن له ألف يكن م شك الى كان ه الله ألف دليل وجود الله لا ل وجود يحتاج إ دليل لما سمع الرازي هذا الكلام ت أ ث ر ترك ا ل ف ل س ف ة و أ خ ذ بالتوحيد المتلقى من الوحي ولما مات قال لقد و سبرت أ ق و ا ل أ ه ل الكلام فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا وها أ ن ا ذا أ م و ت على ما تموت عليه عجائز نساءني سابور التوحيد لا يحتاج إ ل ى جامعات ولا شهادات التوحيد ف ط ر ة و ب ذ ر ة من الخير و ه د ا ي ة يقذفها الله في القلوب فلقد تجد أ س ت ا ذ ا جامعيا ملحدا وتجد ا م ر أ ة عجوزا في ا ل ب ا د ي ة تلهج بتوحيد الله وذكره وتعظيمه والثناء عليه لو لم يكن له أ ل ف شك ما كان له أ ل ف دليل وجود الله لا يحتاج إ ل ى دليل ما أ ع ظ م التوحيد وما اجل العقيده وما أ ك ب ر ان تعظم الله ا ل أ ك ب ر الذي تعظمه في كل شعائرك إ ن م ش ك ل ة المسلمين أ ن ه م يؤدون المشاعر بغير مشاعر يصلون قلوبهم شارده وعقولهم, وعقولهم ب ع ي د ة يكبرون ولا يعرفون معنى التكبير ويسبحون في ثنايا ا ل ص ل ا ة ولا يعرفون معنى التسبيح وبعد ا ل ص ل ا ة يقولون اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت و ي ل ج ؤ و ن إ ل ى المخلوق وبعضهم يلجا إ ل ى ا ل أ م و ا ت إ ل ى ا ل أ م و ا ت وقد وجدت مثقفين من المثقفين من ح م ل ة ا ل ش ه ا د ا ت العليا ي أ ت و ن قبور الشيوخ و ا ل أ ض ي ع لا للدعاء لهم لو أ ت ي ت لتدعو للشيخ لا ب أ س ل أ ن ه محتاج إ ل ي ك لدعاء الشيخ و ل ل ا س ت ع ا ن ة به ولتفريج ا ل ق ر ب ا ت وللشكوى حصل وحصل وحصل أ ع م ل لينا واعمل لينا هذا موجود في بلاد المسلمين ا ل ق ب و ر ي ة م ن ت ش ر ة ولقد حذر منها صلى الله عليه وسلم يوم ان قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد تعظيم القبور ممنوع ولو كان قبر المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي ف إ ن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ما اللاعبين ولا الفنانين ولا الساقطين ولا الملاحد والمنحرفين اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م وصالحهم مساجد لعن الله اليهود والنصارى من اتخذ قبر نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء موضعا ل ل ع ب ا د ة يكفر يلعن يلعن على لسان من يلعن على لسان النبي محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ء مساجد و أ ن ا أ ق و ل والمسلمون بعضهم فعل وبعضهم وبعض المسلمين فعل دفنوهم والله في المساجد ولو أ ر د ت أ ن تعرف سوف أ خ ب ر ك بمسجد مسجد دفنوا بعض الصالحين الذين هم يعتقدون أ ن ه م من الصالحين ويظنونهم من الصالحين دفنوهم في المساجد وقد نهى وحذر وشدد صلى الله عليه وسلم في ذلك إ ن ا ل أ م ة أ ص ي ب ت ب ل وفات في ق ض ي ة ا ل ع ق ي د ة فلم ت ص ف ا ل ع ق ي د ة ولا خ ي ر إ ل ا بالرجوع لهذه ا ل ع ق ي د ة وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ا في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن ا لهم دينهم الذي ارتضى لهم أ ل ا نريد هذا وليبدلنهم ا من بعد خوفهم أ م ن ا والله يا إ خ و ا ن ا ل أ م ن في السودان على شفا جرف حسب فئه ي الناس خ ا ي ف ة خايفة بعد أ ح د ا ث الاثنين المشؤوم الناس بقت غ خ ا ي ف ة الما خايف منه ا د ر ن ي ت يتفجر في سوق ا ل س ج ا ن ة وفي ا ل ش ج ر ة الما خايف منه ل أ ن ه ما في توحيد ا ل ح ر ك ة ا ل ش ع ب ي ة قتل ستاشر من ا ل م ي س ي ر ي ة والله البلد فوضى والله اكلمك البلد فوضى كالتلون و بكره الدور ج ا ي ك م في أ م ن هو و ليبدلنهم ا من بعد خوفهم أ م ن ا ا ل أ م ن يجيبوا ربنا لما تمشي معه كويس لكن ما تمشي مع الله كويس والله أ ك ل م ك م والله لا جيش ولا ش ر ط ة ولا مخابرات ولا أ م ن ما بدري ج ي ب و ا ا ل أ م ن في البلد الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم أ و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون ا ل أ م ن يجيبوا ربنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أ ط ع م ه م من جوع و آ م ن ه م من خوف ا ل أ م ن بجيبوا ربنا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا دل م ح ك وين يعبدونني لا يشركون بي شيئا أ ق و ل لكم كلمه هي ق ا س ي ة وموجعه انتصر أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف و ق ل ة ما كانوا أ ك ث ر العالم ع ت ا د ا ولا عدتى ولا من عتى ما كانوا اكثر من الروم والفرس ا ل عندهم ا ل ت ق ن ي ا ت كانوا عادين ي عرب ل ي س ل أ ح د ه م م ن ع ا ا ل ا سيفه زورج ع ا ن فيه ب ط وشايلسيف بسيف س ج ل ا بيتو مشرق خرجوا بهذه الثياب ا ل ر ث ة ا ل ب ا ل ي ة فنشروا الهدى و أ ق ا م و ا الدين والنور في العالم ليه ل أ ن الحانهم كانت أ ذ ا ن ا اللحن وغناهم أ ذ ا ن ا ل أ ذ ا ن ده هو أ م ا لما صارت الحاننا طرب والغنا انتشر ضاعت ا ل أ م ة وضاع الشباب في غ ن ا ب ق ي م ل و أ م ه ولا دوله بتخافوا الله أ ن ت م ا ل ر ا ب ع ة و ا ل س ا د ة ما في إ ذ ا ع ة ت ف ت ح إ ل ا غ ن ا ده ب ق ي م ل و د و ل ة ا ل ح ك و م ة لو داير ن ص ح ت ي تقفل ده كله هيتقفل طب ا طبعا هذا الناس بتخلعوا الوقت تقفل هيتقفل ا البطل ا ما يقفلوا كيف مرا منكم مقرف ل ي غ ي ر ه بيده يده دلم. دلم يعني يا ذ ي دال السلطان ده دا مكر ومكر الرابعه دال اربعه وتسعين اول ح ا ج ة الغنا في اثنين وتسعين الكوثر ده غنا راس العدل اثنين وتسعين واربعه وتسعين وسته وتسعين تسعه وتسعين اذاعه ا ل ق ر آ ن حياها الله اذاعه ذرمان غنا النيل ا ل أ ز ر ق تلفزيون غنى النيل ا ل ف ض ا ئ ي ة ا ل س و د ا ن ي ة غنى ح س ى و ل ا ي ة خرطو م عملوه النيلين دي ك و ر ة من أ و ل لحد آ خ ر ك و ر ة عندهم نص س ا ع ة في ا ل أ س ب و ع دين دعوني عشان أ م ش ي س ج ل ليهم النص س ا ع ة دي وقال يا مولانا عندنا مباره منقوله على الهواء ا ل أ س ب و ع الجاي أ ق س م بالله ا ل أ س ب و ع الجاي جيت قالوا لي ه ن ن ق ل من ا ل ق ا ه ر ة ح ا ج ة كده بتاعت عرب ك و ر ة بتاعت عرب والعرب دين ما ناجحين في الكوره الاغل برنامج ما ح ص د ق الاسبوع الثالث جيت أ س ج ل النص س ا ع ة قالوا يا شيخنا برضو عندنا برنامج بتاع ك و ر ة ثلاث مرات الحجز يتلغى عشان ا ل ك و ر ة واعتذروا لي قال لي طبعا هي أ ص ل ا ك و ر ة والدين د ه نحن بس دخلناه ودخل ا ل أ ص ل ك و ر ة يا ناس الله ينصر ا ل أ م ة كف ي يا ناس ربنا ينصر ا ل أ م ة كف ي هذا هو الواقع والله لما كانت الحانهم ا ل أ ذ ا ن انتصروا ولما كانت الحاننا الطرب والمجون والموسيقى والاغاني الهابطه, الأغاني الهابطة. واحد مسؤول جابو في الجريده يتكلم عن غ ن ي ة قال قال ا ل غ ن ي ة اسمها تريلا بنيه تريلا قالونك قال لكم غ ن ي ه تريلا السايق ة غندراني ي تيريلا, تيريلا. سايقة غندراني في تيريلا سايقة س ب و ك ما سوى ترللس اي قندراني قال ا ل لكم ضغون هابط منو قال يا أ خ ي ت ر ل ل ن وقندراني و شنو الناس يصنعون في ا ل ص و ا ر ي خ ويتم انتم عالغونه ومع الكلام الفارغ والله د ه ما يقيم د و ل ة وما يقيم أ م ة يا اخوان هذا شيء ظاهر أ م ا م الاعين و ي ن التوحيد و ي ن ا ل ع ق ي د ة التي تجعلك أ ن ت تقدس الله تعبد الله توحد الله في كل شيء التوحيد ليس مجرد فلسفات ن ظ ر ي ة التوحيد ليس مجرد معارف و ج د ا ن ي ة لا التوحيد سلوك التوحيد يجعلك تخضع لله في كل شيء أسأل الله جل وعلا أ ن يرد الجميع اليه ردا جميلا اللهم حبب الينا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا عسيرا الا يسرته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا ضالا إ ل ا هديته ولا مسافرا إ ل ا حفظته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا أ ي م ا إ ل ا زوجته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها رضا و د ن ا فيها صلاح إ ل ا و ع ن ت ن ا عليها يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم ل أ خ ي ن ا الدكتور محمد ا ل ن م ي كرار الذي كان يصلي معنا في هذا المسجد وتوفي في ا ل أ ر د ن ودفن في هذا الصباح اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم يا رب نزله ووسع يا رب مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس اللهم ابدله دار خيرا من داره و أ ه ل ا خيرا من أ ه ل ه و أ ن ي س ا خيرا من أ ن ي س ه اللهم آ ن س ب م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة يا رب العالمين اللهم إ ن ه نزل بك ضيفه و أ ن ت اكرم و أ ج و د من يكرم ا ل أ ض ي ا ف اللهم أ ك ر م ه بجنتك يا رب العالمين اللهم لا تعذبه و أ ن ت عليه قادر وبه راحم اللهم إ ن ه فقير إ ل ي ك ا ل آ ن و إ ن ه وديعتنا عندك اللهم فاحفظ وديعت وديعتنا عندك اللهم إ ن استودعنا إ ل ي ك عبدك محمد اللهم فاحفظه وجعله ا مع النبيين والصديقين والشهداء في ع ل ل ي ي ن يا رب العالمين اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إ ل ى جناتك جنات الخلود في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وكل إ خ و ا ن ن ا وابائنا و أ م ه ا ت ن ا و أ ه ل ن ا من ا ل أ م و ا ت و أ م و ا ت المسلمين اللهم ارحمهم يا رب العالمين عمن عبد الواحد و أ خ و ن عز الدين و ك ل ا ل ذ ي ن كانوا يصلون معنا في هذا المسجد ولم نذكرهم و أ ن ت تعلمهم اللهم فاغفر لهم جميعا يا رب العالمين و ر ح م ه م و أ س ك ن ه م فسيح جناتك وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واقم ا ل ص ل ا ة